بقلب الطهور ومدرس الحق وينبع النور وعلى آله وعطراته أصحاب الأفيدة السليمة والقيام المستقيمة وعلى من سحن بهداهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين والجزاء ما بعد أخوتي أحفظ رسول الله إن شاء الله بمناسبة السنة الهجرية الجديدة التي نحن في صدد الاعداد لاستقبالها بكل خير إن شاء الله وبكل نماء سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها سنة خيرين ويمين وبركاتين على الأمة الإسلامية جميعا تحقق فيها الإيمان والرخاء والعدل إلى غير ذلك مما شرعه الله تبارك وتعالى للعباد أن يكونوا فيه والغتناما لهذه المناسبة إن شاء الله سنتحدث عن بعض جوانب السيرة النظمية سواء فيما يتعلق بالهجرة أو ببعض المحطة التاريخية التي مرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يعني محطات ينبغي أن يتوقف عندها لأن هذه المحطة هي التي ساهمت في بناء الدولة الإسلامية كما ينبغي وهذه الدولة الإسلامية التي قامت على أسس العدل والحق والسماحة والعفو وقامت على أسس تعبود وأسس التخلوق وأسس التعلق لجديرة بأن تكون نموذجا يحتذى لكل من أراد أن يبني مجتمعا يكافئ هذا المجتمع أو يوازيه على الأقل تشبثا لأن أسس هذا المجتمع والأبناته بنيت بوحي من عند الله ليس بمجرد اجتهاد والوحي هو السداد الذي يسدد الله تبارك وتعالى به عباده حتى لا يخطئ منهجا هذا البناء ولو بنيت المجتمعات على كل آية آية من كتاب الله تبارك وتعالى لكان هذا البناء لا يستطيع أنه انهدم إلا إذا هدمه أصحابه ممن يستبيحون ضيضة المسلمين من المسلمين أي من بني جلدة المسلمين نتوقف إن شاء الله عن عند الهجرة عند الهجرة في مكة المكرمة وطبعا الهجرة جاءت بعد محطة نسميها دائما محطة طرارية وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد في مكة من يسنده وكان عمه أبو طالب وكانت زوجه خديجة يلتجئ إليهما كسند سواء خارجي أو سند داخلي خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنه أرضها كان إذا دخل إله النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه وتقول له القول الحسن وتثبته وتصبره حتى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وتطمئن نفسه طبعا هو نبي ويعرف أن واجب الدعوة على عاتقه ولكن النفس البشرية تحتاج إلى الغير لكي يطمئنه لأن الإنسان اجتماعي بطبعه كيفما كان كان نبيا أو من دون البشرية يبقى قانونها في النفوس الناس وقول ربنا تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم اللي يراع فيه شعور البشرية يوحى إلي لكي يصدق قوله فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرون أن يجري عليه قانون البشر إلا ما عصمه الله منه يعني هذه استثناءات في قول الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس في بعض الجوانب التي إذا مست أخلت بمبدأه الوحي. فدذلك هو معصوم من خطأ لأن النبي لا يجوز عليه الخطأ يقول ابن عاشر رحمة الله عليه محال الكذب والمنهي كعدم التبليغية الذكية قال هذه مسألة عصمة منها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تتعارض مع مبادئ النبوة ذلك لا ينبغي أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف أما دون ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوع فيأكل ويمرض فيأكل يتتضبب ويأتيه النوم إلا أن حالات من حالته البشرية شففة جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم ينام كما ينام البشر كما ينام أي في, في أصل النوم لكن طريقة النوم ليست كباقي البشر كان تنام عنه ولا ينام قلبه لذلك من خصائصه النبي صلى الله لا ينتقض الوضوء عنده بالنوم مطلقا وايضا النبي صلى الله كان يجوع فيبحث عن الأكل ولكن كان يستطيع أن يصل بالصيام يومين فيقول للصحابة الذين يريدون أن يتسننوا بسنته لست هيئتكم إنما أبيت عند ربي وطعمني ويسقين بمعنى هناك استثناءات خاصة تسمى الخصائص لكن هذه الخصائص تحافظ في النبي على الخصائص البشرية إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم أو كل نبي جاء بالخصائص البشرية ليكون حجة على الأقوام فلو نزعت منه خصائص البشر وعطيت له خصائص الملائكة وجرى عليه قانون الملائكة لما كان حجة ولقال الناس مثلا إذا الله على أمة رسول الله برسول الله يقول الفقير الجائع يقول له الله لما لم تؤمن يقول يا ربي كنت مشغول مع بطني فيقول النبي الذي كان يأمره كنائب جائعا فلو يعني لو انتزعت منه خصائص البشرية لاستطاع استطاع أن يقول التابع للمتبوع يقول يعني هذا أجدر أن لا يعصي لأنه له خصائص خاصة له خصائص ملائكية فلذلك لم يرسل الله من عنده ملكا يهدي الناس لأن الملك لا تقوم به بحجة على الناس وإنما تقوم الحجة بالمماثل, بالمماثل مثلا إذا واحد الأب يطبخ ابني, ابني متقاربان في السن واحد عنده 16 واحد عنده 17 مثلا فيقول الأب انظر أخاك لماذا أخك نجح أنت لا؟ لكن متى ينبغي أن يقول الأب هكذا إذا كان الأخ حجت على أخي أما أن تقول لما لم تفهم ما قلته وعمك قد فهم وبين الولد وعمي ثلاثون سنة فرقا هذا ليست حجة لأنه يقول سيقول عمي تمرس في الحياه ودرس وتخرج وله فهم إذن لا تحتج بعمي عليه ولكن احتج بالمماثل بمن هو مماثلك. قال الأخذ من المماثل أتقن وألقى فأرسل الله نبيه ليكون حج على الناس أي بخصائصه البشرية الآن النبي عليه فقد من يسنده في النفس طبعا وكثر أذى قريش ذو كأذيوه بالذات فعقب بن أبي معيط يأتيه إلى أمام الكعبة حيث يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بسلا جزور سلا جزور هو أحشاء دوحد الماقة دو بحد تزول الأحشاء دياله فجاءوا بهذه الأحشاء يعني المعدة دياله والأمعاء وكذا ووضعوه على ظهر رسول الله وهو يسجد هذا طبعا من صور الإذاية الشديدة التي اشتدت بعد ذلك فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا كاملا يقلد وأيضا هناك صور من الإذاية قاطعه المشركون في الشعب الذي طالب يعني تعهدوا على أن, أن يقاطعوه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فلا يبيعون منهم لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم إلى غير ذلك يعني ولا يقضون ولا يقتضون قطعهم من جميع المجالات الحياة اقتصاديا في البيع الشراء اجتماعيا في المصاهرات وسياسيا في المقاظات ف يعني كأنه أه حصار أه حتى يضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك دعواته وصحابه أن يتركوا الدعوة لكن ما كانت من هذه المقاطعة إلا أن زادت من إصرار النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه نبي وأنه مؤيد بالوحيد وكان عارف بأن الله تبارك وتعالى مغدش يخليه لذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثابر حتى جاءه فارزمي عند الله تبارك وتعالى رأى أن أصحابه الضعفة بدأ الأذى يشتد بهم لأن تحذم له كفار قريش لما بدأ الأذى يشتد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بحث لهم عن مخرج لهؤلاء وليس لنفسه فرأى يعني 13 سنة في مكة هو هو نزل عليه قول الله تبارك وتعالى قصة نوح ربي لا تذر على الكافرين من, من الأرض لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجلا كفارا يعني ما بغشنا لسعصنا وصلنا إلى هذا المستوى إذلك لما كانت هجرة إلى الطائف وآذه الناس واحتدم يتقدمه غضبا الله تضارك وتعالى لرسوله لما دعا بالدعاء المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناد إلى من تكلني إلى عدوي تهجم قريب ملكته أملي لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بوجهك الذي أشرقت له وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة إلى غير ذلك من الدعاء الذي يهز أو هز الرحمن فأرسل الله تبارك وتعالى جبريل ومعه ملك الجبال فقال له أنت مأذون فانتقم لمحمد صلى الله عليه وسلم فجاء ملك الجبال مع جبريل وقال يا رسول الله أنا مأذون إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين معنى هذا ملك الجبال برح تزبل من هنا وحي تزبل من هنا مكة والطائف ويهلك أهل مكة وأهل الطائف يهلك وفيبيدهم عن بكرة أبيهم طبعا هل كانت الدعوة ستكون خاتمتها كما كان يطمح إليه النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أخرج من أصلابهم من يوحدك أو من يعينني على دينك فإذلك نزل فيه قول تبارك وتعالى فبما رحمة من الله انت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك يعني كل هذا الإذا يوم ع ذلك تشفق عليهم يعني ما أروع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيهاجر بوحي من الله والهجرة حركة حركة والحركة سعي والسعي اجتهاد والاجتهاد أسباب والأسباب النتائج والنتائج فلاح فلابد في حياة المرء من حركة يتحركها لكي يجني ثمار هذه الحركة دائما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل معنى التوكل في هذه الهجرة هذا هو معنى التوكل واحد قال صدر ديالو وكي الرزق جيلو ما غبي جيلو والو لكن إذا خرج من بيته ومشسع وخلا بالأسباب الله غير رزقه إذن الذي رزق هل ربه أم خروجه طبعا ربه هو الذي رزقه لكن لو لم يخرج لو لم يأخذ هذه الأسباب لما رزقه الله لو لم يأخذ هذه الأسباب لما يسر الله له هذه الشبل الله سبحانه وتعالى ولي الشغل هذه. لكن الله سبحانه وتعالى أضرنا بالحركة وهذا الأمر بالحركة ليحافظ على العنصر البشري ليحافظ على عنصر الحيوية في البشر لأن الإنسان إذا أخلى بحركته جمد عقله وذهبت لذاته وإنما لذاته تكون وبالتحرك هذا اليابانيين صنعوا آآ آآ بواخر فيها مصانع لا كان فيها يسطدوا فيها الحوت وكان تبقى شهور في وسط البحر طبعا عنده مخزن يأخذنوا فيه يأمره بالماء بالبحر وتجمعوا الحوت وكان في ذلك الماء وتبقى ليحافظوا على حياة هذا السمك وخبقوا شهور البحر هذا الحوت يبقى حي من غيجي عادي يجبدوه فإذا وصلوا بعد شهر او شهري أو ثلاثة شهر تلقوا أن ذاك الحوت اللي كان محبوس عندهم لمدة شهر المذاق ديالون تغير لذات ديالون قطعة الزاف فاجبروا بأن عدم الحركة وكثرت الركود في الماء لأنه ما عنده شيء واحدة من نوع ديال نوع ديال الفضاء اللي غادي يتحرك فيه هذيك الحركة لما تتقل تتقل اللذة وتتقل حيوية في اللحم ديال, ديال الحج فبعد بحث اهتدوا أنه معا كل خزان كيديروح القرش صغير باش كي يجري يجري, يجري يجري بش يثير, في, في, يثير في, في الحوت في أسماك الأخرى يثير فيها الحركة إن إنسان إذا ما تحرك شيء بالخاطر يتحرك بالزد بش كيثير فيها الحركة في قديمة كالضر لأن عند ذيك الأنريالين التي يقول لها راه را هالعدو ديالك غير يأكلك تهرب طبعا هذي الكرش غير يأكله أحد في ذيك لا الخلاص دياله لكن جبروا أن ذيك الحركة تتحفع للزد الحوت في ذلك الهجرة حركة تحافظ على لذة الإيمان على تراوة الأخلاق على هذه الهجرة حركة يعني ما مش ممكن نقول أنه هروب لا، أو تخاذل لا، الهجرة حركة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إلا حين أذن له الله ولم يقاتل إلا حين أذن له الله فهو يسير بوحي الله في الأرض يسير بوحي الله في الأرض طيب الآن جاء الوحي بالهجرة النبي صلى الله لو كان يريد الهروب ألو كان خائفا لنجى بنفسه أولا ونترك خلفه الضعفاء ولو كان خائفا أصلا من أن يتعرض للأذى لجاء إلى كفار قريش وقال أعطوني ما عرضتم وسأقف عن الدعوة لأنه جاءوا قبل أن يهاجر جاءوا وقالوا يعني قبل أن يموت عمه وجاءوا وقالوا له يعني لعمه إذا أراد السلطان جعلناه علينا ملكا وإذا أراد المال أعطيناه أمالا وإذا أراد النساء زوجناه أجملهن وإذا أراد وإذا أراد غربت عليه الدنيا لو كان يسعى صلى الله عليه وسلم سيخاف في هذه اللحظة فيهرب لذهب إلى قريش ولجمعهم وللقهم كفى الله المؤمنين القتال الآن أعطوني ما عرفتم وأنا سأقف عن الدعوة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر لم يهاجر من وإنما هاجر إلى هاجر إلى الدعوة هاجر إلى الدعوة هاجر ليعود والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة وهو على مشارفها التفت إلى مكة على المشارف على جبل الظهران حينما نخرج إلى ضحية يفرد هناك جبل هضبة تسمى هضبة الظهران إذا التفت إليها تنظر إلى مكة مجتمعا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة يقول يا بلد الله الحرام والله إني أشهد ربي أنك أحب البلاد إليه إلى قلبي لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا شف تشبث النبي صلى مع هذه الأرض إنها أرض الوحي أرض ولد فيها وترعرع فيها وشب فيها وتاجر فيها وأحي إليه فيها ومع ذلك نقول لولا أن قومك أخرجوني طبعا من الذي أخرجه طبعا بوحي من الله تبارك وتعالى فنزل الوحي يأمر النبي بالهجرة بالخروج نزل الوحي يأمر النبي بالخروج لأن القوم كانوا يبيتون له بليل ليقتلوه يكيدون له قال فخرج فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما شعر بدنو وقت الخروج اتمأن على الصحابة أولا فأرسلهم إلى يسر ابتباعا حتى لا يبق خلفه من يستط... من تستطيع القريش أن تؤذيه لم يبقي خلفه إلا من له احترام في... علي بن أبي طالب ما يستطع أذوه لمكانة أبيه أه... ترك هناك أه... بعض نسائه كسودة وغيرها وعلم أن العرب رغم كفره ورغم اعتبارهم ما يستطع يتعدى على النساء بحال سيحدين عننا لا ما يستطع تلك فرمت يتعدى على النساء إذلك تلاحظوا أن أبو جهر جاء إلى اسماء في غمرته كان غليظا يعني ضربها سكها على وجهها على خدها ومع ذلك عاتبه أصحابه يقول إنه من خصة أن يضرب الرجل الشجاع امرأة في خدرها يعني ما إذا ضرب الشجاع امرأة سقطت شجاعته وإذن يعني لغم أن لهم ظلموا المرأة لكن ظلموها في جوانب لم يظلموها بالضرب ولا بالجرح ولا الى اخره وانما ظلموها في في جوانب التي جاء الاسلام اصلحها فكان الرجل يتزوج بعشره نساء بعشرين امراه جاء الإسلام فحدد وكانوا يتوارثونها فجاء الإسلام واعطى حقها وجعلها كيانا معتبرا وكانت المراه يتزوجونها من غير صداق فحد لها صداقا وأعطاها حق المتعة وأعطاها حق الخلع في الحق وأعطاها الكثير من الأشياء التي أعطاها ثم أعطاها الحق في المشاركة الاجتماعية في المشاركة العلمية في المشاركة الأدبية في المشاركة السياسية إلى غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في الخروج اشترى ناقتين. ناقتين اشتراهما ودفعهما إلى رجل كافر يقال له عبد الله بن أريقب هذا عبد الله بن أريقب كان كافرا دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الناقتين يقال له يعني اعلفهما واجعلهما عدة احتجهما في الصفر وأفضى إلى عبد الله بن أريقب بنيته عن الصفر عبد الله بن الريق كان كافرا لكن اطمأن له النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي بالخروج فذهب إلى أبي بكر وقال له إن الله قد أذن لي في خروج فقال له أبو بكر الصحبة يا رسول الله معناه أكون صاحبك في الصفر في هذه الإجراء قال الصحبة يا أبو بكر ففرح أبو بكر وكيف لا يفرح وهو سيكون رفقا لرسول رب العالمين في هجرته إلى يثرب إلى المدينة المنورة طبعا وهنا أبو بكر عمد إلى صورة رائعة في البيت تروح الموقف عظيم جدا سيدنا أبو بكر كان, له كان والده ولده أبو قحافة كان رجلا كبيرا يعني أسلم لكن رجل كبير ولم يكن فيه من حركة الشباب وكان يلومه يلوم أذكر على الكثير من الأشياء في تضحيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالم أنه إذا خرج سيعاتب الأبس يعني سيعاتبه وربما سوف إغضاب إلى غير ذلك خصوصا أن أبو بكر سيخرج مع رسول الله بماله من المال الذي خرج في الهجرة به النبي صلى الله عليه وسلم هو ماله أبو بكر لكذا من, من بركة أبو بكر وكان له بعض المال قطع من الذهب في كيس وجعله في مشكات وحد الفتحات في الجدار تسمى المشكات كان كينزده في الحجم فأخذه أبو بكر أخذه ليهاجر به مع رسول الله طبعا بناته وزوجته كلهم معه يعني كلهم موافقون على هذا أبوه كان ضريرا لا يرى ففي غياب أبيه أخذ هذا المال واستبدلها بقطعين من الحجر ثم ترك هناك وقال لأسماء هذا ما تركت لكم استبدلها بقطع من الحجر أسماء فهمت القضية وخرج أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء والده يعني باهة إبن أبو بكر قال بلغني أن أبكم قد خرج مع محمد ولا أظنه إلا حمل ماله لأنه تعرف الكرم صلى الله عليه وسلم بكر وطرككم صلبا فقالت أسماء لا يا أبتاه تخاطب جدها لقد ترك لنا المال قال وأين المال الذي ترك لكم فأخذت بيده حتى جرته إلى الكيس وجعلت يد جدها على الكيس فتحسس فظنه أنه ذهب فقال الآن اطمأن قلبي هي لم تكذب عليه تقول أنه طارك لنا مالا ولكن قال طارك لنا هذا وأو باكر حينما نفقل طاركت لكم هذا حتى يعفي أسماء من الكذب على جدها سبحان الله هذا الموقف من أبي باكر موقف عجيب جدا طب خرج أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ودليلهما الذي هو عبد الله ابن أريقيد طبعا عبد الله ابن أريقيد كان عالما بطرقات الصحراء كان أعلم رجل معروف بأنه عالم بطرقات الصحراء وهذا تسمعه القيافة وعلم القيافة والذي يعرف وشعاب الصحراء وآثار الأقدام وغير ذلك فخرج ثلاثة وقبل أن يلاقيه مع عبد الله نراكت خرج أبو بكر ورسول مع عبد بكر وقال لعبد الله نراكت لاقنا بعد ثلاثة أيام عند حراء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى غار حراء فاختبأ طب خرج على رجليهما طبعا والنقب لا تزال عند عبد الله بن أريقب وفي هذه الأيام الثلاثة كانت أسماء بنت أبي بكر تعد الطعام والشراب وترسله إلى رسول الله في, في الغار وكان الذي يحمل هذا الطعام هو عبد الرحمن ابن أبي بكر وكان لأبي بكر غلام يرعى عنده الغنى اسمه عامر ابن فهيرة كان أيضا من المسلمين فكان عامر بن فهير يتبع آثار عبد الرحمن فيمحوها بآثار الماشية حتى لا يرى أهل قريش آثار عبد الرحمن فيستدلون على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المجتمع الصحابة كلهم خدموا في هذه الهجرة هذه كل واحد بيشخدم وأيضا لما كان قريش يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم بحثوا ثلاث يام حتى وصلوا إلى الغار وصلوا إلى ثان الغار والنبي صلى عليه وسلم وأبو بكر كان في الغار ومع ذلك رجعوا يعني من معجزات الرسول صلى عليه وسلم ما استطاعوا أن ينحنوا ليروا هل هناك أحد في الغار فرجعوا طبعا أنبه إلى أن الغار ما كانش فيه العنكبوت ما كان واحد القصة قدمة يعني اشتهرت عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الغار جاءت العنكبوت ونسجت الخيوم ديالا وجدت الحمامة درت العوش وجوحت الحية وقفت هيدا هذا كلها من ضعيف ما ورد أما الحمامة تنسعبا هذا الأصل له وأما العنكبوت فقد ورد حديثان كله يعني كلاهما فيهما بعض وبالنسبة لي لأنايا العنكبوت إذا ما كانش أفضل أنها تكون لأن الإعجاز تحقق بعدم وجودها أما إذا كانت العنكبوت أي وحد يمشي العنكبوت يمشي كل ما كان حد لكن هو المشكل المشكلة وأنك تقامك العنكبوت ومع ذلك تعجز أن تدخل وتعجز أن تجد النبي صلى الله هذا يكون الإعجاز أبلغ لن يصح إلينا من صحيح السنة أن العنكبوت نتجت هذا لم يقول به أهل العلم من المحققين فضلا عن أن تكون هناك حماماء وأن يكون هناك ثعبان إلا غير ذلك نعم هذا لا اسم صحيح ما ورد عندنا ان شاء الله وفي داخل الغار قلنا سيدنا ابو بكر قال لما دخل الغار قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل اولا أنا أدخل. كنت ماشي سابوعيه كلني أنا كنت ماشي حيه تضربني ويحافظ على حياه رسول الله فما سيدنا ابو بكر لماذا يحافظ على حياه رسول الله هو لا يحافظ على جسد الرسول الله صلى الله عليه وإنما يحافظ في رسول الله على دعوه الإسلام على دعوة الإسلامة إذا مات هو ماشي مشكل لكن إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم تتوقف الدعوة الإسلامية لذلك دخل أولا طبعا وقد ماشي حفرات في الغار زول عليه الرذاء اللي كان عنده قطعه بدك يغلق دك الغيران باش ما يخرجش منهم شي هوا شي حشرات سامة طب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم نظر أبو بكر شينا بمد رجليه فاذا هناك حفرتان فخشى أن يخرج منهما ما هوام يعني حي كذا فاطلق سيدنا ابو بكر طلق رجليه وشد واحد الحفره شد بالقدم ديالو وحده بالقدم اليسرى وقجلس هكذا فدخل النبي صلى الله في, في, في, في, في واحد الوقت النبي صلى الله نام على فخذي ابي بكر وضع رأسه ونام على فخذه أبي بكر سبحانه أبي بكر قال سيدة ونبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذه وجوج رجلين لديه شدين ذلك الغيران طبعا ما بغاش يقول لنبي صلى الله عليه وسلم أنه شدت الغيران هكذا أراد أن لا يقلق راحة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا والنبي نائم وأبو بكر هكذا خرجت إحدى الهوام سمى فلدغت أبو بكر لودغ من رجله من إحدى هجاره اللي شده فلودغ لُدِغَ فَتَأْلَّمَ حَتَّ بَكَى ما استطعش تحركه ما خاف أنه يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن النبي إذا كان نائما لا يوقظه أحد حرار إنه قد يكون متلبسا بالوحي حتى دمعت عيناه رضي الله تعالى عنه أرضاه وسقطت دمعة ساخنة على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ما يعني ما به رأى ألامه فقال يا رسول الله لدغته فأخذ النساء صلى الله بعض ريقه ووضعه على التراب ثم مسح به مكان اللدغة مكان الذي لدغت شفي كأنه لم يلدغ وقال نساء صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا بريق بعضنا تشفي سقيمنا وهذا مما يقال في الرقع, في الرقع الذي يرقيه أحيان يقول اللهم رب الناس أذهب الباث واشفي أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ويقول في عقبها ترضة أرضنا بريق بعضنا تشفي سقيمنا وأيضا إذا أراد أن يرقي أحد يقول أعيذك يعني يقول لصاحب أعيذك بالله أعيذك بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها الحسن والحسين لكن لما نزلت المعوذات بدأ النبي صلى الله يرقي بهما وتركما دونهما فإذلك أفضل ما ترقي به آخر هو أن تقرأ عليه معوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ومن رقى غيره بأي آية من القرآن إن شاء الله جز له ذلك لكن أن يختار ماشي شيء واحد جاء عنده دار شيء ذنب لك أخير فحصلوا بعض الاختباس أو كذا وتقرأ لهم تخذوا فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة فرعوها تضعون ذراعا فسلكوا يعني هذا لا يتلاءم مع المفهوم الرقية حتى أن في في, في القرآن الكريم بعض الآيات لو علمت أن تختارها فتقرأها على المريض لشفي بإذن الله في حينه في حينه مثلا بالنسبة للمريض بالجل سواء بالبراس أو لو قرأ, قرأ عليه غيره لكن باطمئنان تقشعر منه جلود لا شفي لكن أن يقرأها باختيار بالتضاب وهكذا و مثلا قولة الله وتعالى كلما نضجت جلدهم بدلناهم جلودا غيرها تقرأ عن الحروق وهذا من ما ذكره الشيخ أحمد بن زروق في العدة عدة الصابرين إذن القرآن الكريم كله رقيا لكن ينبغي عن الراقي أن يكون عالما بضوابط الرقيا فإن لم يكن عالما بها يكتفي بالمعوذتين لنقلنا ما كان يرقبه نفس الأسلام تربة أرضنا بريق بعضنا تشفي سقيمنا وهكذا رقى أبا بكر من لدغته التي لدغ منها من الغار فقام أبو بكر كأنه ليس به شيء في اليوم الثالث قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار للقي عبد الله بن أريقه جاءه عبد الرحمن بن أبي بكر بالطعام الذي أرسلته أسماء بنت أبي بكر فلما وصل الطعام وجد النبي صلى الله عليه وسلم حزمة الطعام من شعر أسماء كان عند نطاقين طويلين فقصت نطاقيها وحزمت به الطعام لماذا؟ لأن لم يكن لديها وقت أن تبحث عن ما تربطوا من الخبال خشت أن يتداركها كفار قريش فيكتشف فتك... أمرها فقطعت نطاقيها وثدت بهما الطعام والحزام وذهب به عبد الرحمن ابن أبي بكر فلما رأى أن رسعى سلم شعر اسماء قال هذا شعر أسماء فحكى له عبد الرحمن بن أبي بكر ما وقع لها فقال أبشر أسماء أن الله قد أبدلها نطاقين من نور في الجنة لذلك تلقب أسماء بذات النطاقين لأنه يلقي ما يكون عند نطاقين من نور جعفر بن أبي طالب يلقب بجعفر الطيار لأنه قطعت يداه يقول ان الله ابدله جناحين يطير بهما في الجنه يوم القيامة وعثمان بن عفان يسمى ذو هذه ال القاب الصحابهي باغ شاء الله أن تراجع القاب الصحابه ف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مكث في الغار ثلاث ايام ثم بعد ذلك ذهب ابو جهل ومعه جماعه من قريش إلى بيت أبي بكر يسألون اسماء لتدلهم على مكان رسول الله ومكان أبي بكر فأبت أسماء أن تدلهم فصفعها على خدها حتى سقط منها القرط قرط ما يضع ما تضعه في أذنها فسقط منها القرط طبعا وسالت دماء أذنها رضي الله تعالى عنها وأرضى هذا من مواقف التي وقفتها اسماء في هذه الهزرة وهو يبرز دور المرأة المسلمة في النهوض بالدعوة الإسلامية طبعا الآن قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار طبعا كان في بيته نائما و جاء كفار قريف وكانوا قد اجتمعوا في دار الندوة وبدأوا يتفاهمون على ما يفعلون مع هذا الرجل الذي شوش باله ماذا سنفعل معه فكل واحد قال رأي واحد قال نحبسه في الحديد واحد قال ننفيه من مكة كل واحد سنقل فيقال ما هذا برأي لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤثر علينا إلا بكلامه لو خبس بالحديد لخرج كلامه من وراء الحديد ولو نفي إلى بعيد الأرض لألب علينا من أنفينهم إليه ثم يهجم علينا أي حيلة فدخل إبليس في صورة شيخ النجدي الرواية فيها بعض ضعف لكن ذكرها صف الرحمن المبارك فوري في كتابه الرائع الرحيق المختوم له ثلاث كتب في السيرة رحمة الله عليه هذا الرجل مات منذ أربع سنوات هو هندي. هندي لكن له لغة يعجز عنها العرب إمام بقية السلف هذا الرجل صفير رحمان المبارك فوري أنا زرته واستجزته وأجزني بالكتب الست وأجزني بكتبه كلها ورجل له فضل وله بركة فجاء الشيطان في صورة شيخ نجدي يعني كبير نجد والنجد والذي في الناس أعلم أن الشيطان قرن الشيطان سيخرج من نجد شي هناك نسلت يقولون أن محمد عبد الوهاب المخرج مثل ما أخرج لكن هذا لا لا يعتبر لا اعتبار له إن شاء الله لأن الشيخ محمد عبد الوهاب إذا له الكتب وأزولت ذلك الاسم مع محمد عبد الوهاب ليس محمد عبد الوهاب المغني لا هذا دا الشيخ العدل السلفي اذا زولتي اعطيتين هذا المعارض ديالو زولتي الغلاف ما فيهش سميه اعطيت الكتاب ديالهم والقراوه تقول ما... ما يعني ما رايك بالكتاب يقول لك كتاب في الصميم يتحدث عن العقيده الاسلاميه لكن كاين شي واحد يعطيه له الكتاب بعد تستقلوا الاسم غيشوف يقول لك لا لا ما فيهش ما يتفاد الكتاب ومع نقرا له العم انك يقرا بواحد الخلفيه لذلك الكتب التي اعتمدها الشيخ وقرأناها يتنصف حق الله في المعتقد مثلا عقيدتنا في الأينية <تصفيق> ما تقول الله يقول أين الله يقول في السماء بعض خصون يقول قولهم في السماء هو التجسيم الله ما يمكن في السماء باش نحذل الجهة ونقول غالس فوق العرش ونقول نا لكن أنتو من لنوين هيدا ما هذا السيد هذا ما قالش قال الله في السماء دون تأويل ولا تعطيل ولا تلسفة معنى لا تسأل عن الكيف ولكن في السماء أخذناها من الكتاب السنة وقلنا في السماء احنا قلنا ماجا لكن ما يخصش نفكره بطريقة التي تفكر بها أنت ما تقول لذا قلت أما لله يدون را كذا أنت اللي أن الله سبحانه وتعقل كي... قال ابن المقرئ اليمني في في, في... قصدت يالو اسمتا رائعة المعاني في مدح الرصاص الله وفعلا هي رائعة رائعة المعاني أنا عندي المخطوط لا أعرف أشترعها تقول كلتا يديه يمين بالندم بسطت فاقبض يصارك منها يا أخ الكرم فيقول كلتا يديه يمين يقول وهو جالس على يمين الله وكيلت يدي ربنا يمين كما جاء في الحديث وأيضا يقول الله تبارك وتعالى للنار في يقول في الآخرة يقول هل امتلأت فتقول هل من مزيد فيدخل كل من يستحق النار ولا يبقى أحد إلا أهل الجنة وقد دخلوا الجنة فينادي ربنا تبارك وتعالى النار هل امتلأت فتقول هل من مزيد فيضع ربنا قدمه في النار حتى تسكن قل يتضع قدمه هذا صحيح لكن احنا مش شغلنا باش نقوله باش نفكره اللي هل لله يريز لا نقول ما جاء في المص نثبتل صحيح مش شغلنا قال الله سبحانه وتعالى اين الله في السماء النار سبحانه قال للجارية اين الله قد في السماء قال اصدقت في الآيات آيات القرآن جاءت, جاءت تدل أن الله سبحانه وتعالى في السماء لكن احنا ما قلناش الله في السماء بذاته ولا بغير ذاته فهذا هو المعتقد الصحيح هو نفي الشبه عن كل الصفات تقول أبو الفرج بن الجوزي عبد الرحمن رحمه الله صاحب سيد الخاطر عنده كتاب اسمته سيد الخاطر هذا الكتاب ألفه خصيصا لتربية الدعاء في ربيه العلماء يقول أنا كان, كان استغرب بعض الناس اللي تعلموا المفتدئين ما كتعلم ولد صغير ولا كتعلم وحدي الله ده الإسلام وتيقول له الله ليس بمحدودين ولا بمعدودين ولا بمتباعظين لا يحويه مكان ولا يجري عليه الزمان ولا العين صغيرين يسمع عيدة لا ولا ولا يقولك ما كنوان وكبحك عليها ما محدود ما معدود ما موجود ما في المكان ما في الزمن حاجة يعني محلك تقول لي والو تقول ما شيء هيدا غنعلمه أولاً. كيفاش غنعلمه تقول الله موجود الله في السماء الله خالق حتى تثبت له ثم أجي قل الله موجود لكن وجوده ليس كوجودنا الله في السماء لا تؤول فإن الله معنا في أي في كل مكان ولكن ذاته لا يسأل عنها الله استوى على العرش السؤال عن هذا بدعه الإيمان به واجب والكيف عنه مجهول إلى غير ذلك يقول حتى تثبت عاد نفي حاجة لغة نفي باش ديكسي ديكون عنده فرصوشي حاجة مثبت عاد جيت نفي لذلك الله عليه وسلم أقر هذه الفتاة أو هذه الجارية إعمالا بهذا المبدأ قال أين الله في السماء قال صدقتي طبعا ما يخليش ابنت مع مدة أنها دايما عند الله في السماء فيعلمها معنى ذلك فيما بعد ويعلمها كيف تؤمن بذلك وكيف تتعامل مع هذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته نائم والله سبحانه وتعالى يدبر له أمره لاحظا قد يتوكل خذب الأسباب ولكن وصلته الجسد غسوين عس نعس طبعا هو أخذ بالأسه وستنفذها من بعد نعس وفاد نعس النزكال كي له هنا ربنا تبارك وتعالى ما كانش غائب إذا يكتق الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين الذكر هنا يا مقروم طبعا إن واحد يخذ بالأسباب وتذكر الله هذا الله رضي يعطي له أفضل ما يعطي السائل لكن كين واحد سيدة أخر همه في السؤال يسأل الله ويسأل الناس كل ما دعاة يا رب يرزقني يا رب يعطي للسيارة يا رب يعطي للتيارة يعطي لقصني فيلا يا رب كده واشتريتوا على الله العطاء واخ الله عنده عنده كل خير يقول إذا, إذا طلبت الله طلبها كبيرة لأنه عنده خير كبير حال دي جحة كيمشي من الضل لهودي ويقول يا ربي أعطي لي مئة دينار إذا نقصد درهم من ديها زاد الدرهم من ديها كل نهار كيمشي وديك لهودي كيسمع له هو تحت الشرجم دياله في الدر يقول يا ربي استغرب واحد ما هذا قد يختبره جاب واحد صرا فيها تسعين دينار ذهبية ورماها عليه من فوق ويقول اوه برما عليه وجاتنا هو يكبها ذاك يحسب واحد جوش تلاتة تسعود قال له يا ربي غداجي من الدرهم دي لكن سألو لك ومشاد دهنه تشترى تعالى طبرة وكانت منه طبعا الآن النبي صلى نائم في بيته وهذا الشيخ النجدي قال له موحد يعني إذا, إذا سلمنا أنه الشيطان أو يكون شيخ النجدي بالصح قلّم إنا لي فيه رأيا ما أظنكم قد وقعتم عليه من قبل بعض الرواية تتقل بأنه أبو جهل والقلاج قال نأخذ من كل قبيلة أي من قبائل عرب شابا فتيا حسيبا في قومه نسيبا ونناول كل واحد منهم سيفا صارما بطارا فيجتمعون عند بابه حتى إذا خرج ظرفوه ضربة رجل واحد فتفرق دمه على تائر القبائل فلا تقدر من عبد مناف على محاربة العرب جميعا شوف تدبير شيطاني قال غايش تركوا القبائل كان في قتله باش ميقولوش قبل فلانية هل غد انتقموا منها لا قال غد تفرق أنا كنقول إذا صحى أنه أبو جهل واللي قال أبو جهل مشي أعمال ذكاءه لأنه مشي أول واحد قلاد الفكرة الفكرة رسمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبياً كان في العشرين من عمره حينما أعاد العرب بناء الكعبة وكان من بين من شارك في حمل الأحجار النبي صلى الله عليه وسلم كان له إزار ضيق وكان جسده رقيقا صلى الله عليه وسلم وكان يحمل الحجر فيضعه على كاتفه فقال له عمو خذ من بعض ثوبك وضعه على الكتف يعني بشتك الحجر ما يأذيش جسده الشريف وكان باقي شب يانع فأخذ النبي بعض ثوبه فتكشف بعض فخذه ثم رمى الحجر وستطر فخذه فلما سؤيد قال كأنه لك من أحد يقول شد عليك إزارك شد عليك إزارك هي عناية الله التي كانت تكلأه منذ الصغار عناية الله كانت قال أدبني ربي فأحسن تأديبي فلما أنهوا بناء الكعبة طبعا الحجر الأسود كان يزوله الآن يقولوا شكون غادي هز الحجر الأسود ويديروه في الروكل الأسعد بلستو. فكل قبيلة طبعا بغت يكون عند الشرف كذلك كريم حالا دوك اللي قتل القدافة كنا ركي يجبنش فيديو كيقول صور الزنطان هم من يقتلهم مسترد الله نحن من يقتلناه كأنهم شي شارف هذا معناها كل واحد يستأثر بشارف معين فكادت تكون بينهم حربا طاحلة حتى تسلوا السيوف جبدوا السيوف قالوا صافي ما عانت فاهموش عانت اليوم فدخلنا في صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبو جهل قالوا بهذا ابن أخي محمد وَإِنَّكُمْ تعلمون أَنَّهُ الصادق الْأَمِينَ فيكم يعني قبل ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم آه جاه. قال سنرضى حكمه فرضيت به العرب قالوا هذا الشاب هذا سيطه عند العرب جيد إذن هل نقبلوه بيأخوة دي بالحكم دي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريدون أن تنالوا شرفا هذا الحجار قالوا نعم فبسط رداءه كان عنده واحد الرداء اللي قلت لك لما لما مشالو مشى جاب واحد الرداء فبسط رداءه صلى الله عليه وسلم بسط رداءه وحمل الحجر بيديه الشريفتين ووضعه في وسط الرداء صلى الله عليه وسلم ثم قال لينتخب كل لتنتخب كل قبيله شريفها قبائل العرب جاوا نقول ما كانوا 20 قبيله جاوا الناس شرفاء القبائل اللي كاين في قال وقدب كل وحد يحمل من طرف من هذا الطرف الإزار فحملوه فصار أن العرب جميعا حملوا الحجر فتفرق بينهم الشراء فخرجوا من واحد الخلاث عظيم جدا حتى وصلوا الركن قال لهم نبي نزله فنزله خذى بيديه الشريفتين ووضعه في الركن عسد. الحق أن الذي لمسه بيديه ورسول الله صلى وهذا كانت أيضا من إرهاصاته والإرهاصة هي الكرام التي تحدث للرسول قبل أن يكون. نبيا طبعا قلنا الشيطان في صورة الشيخ نجد أو أبو جه الذي قال لهم نأخذ من كل قبيلة شابا فتيا إلى غير ذلك أخذوا ذيك الشباب وعطوهم السيوف ودربوهم ثم في ذيك الليلة فاشكال النبي سعط لما يخرج قالوا وقفوا حدى الباب حتى يخرج حتى من غير يصل لك أن يخرج في جهة الليل يصل لك كين تضرب بشي... طبعا هادو غيكون نعشوب النهار باش يستعدوا الليل طبعا يستعدوا لي تحمل الناس من طنجه كينعشوا النهار باش يستعدوا الليل يعني كيقولوا طنجه سهران سارانه كتمشي في 12 الليل تبقى سهران لحد الليل سهران. قال الناس الناس باش يستعد الناس النهار باش باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم مستعد عنده ميزه مستعدين, مستعدين يخرجوا صلى الله عليه وسلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم شافوا بأنهم كانوا انتماء وهو في البيت يلوم معه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجة واحدة وهي سودة أنه بعد وفاة خديجة تزوج سودة شهر قبل ما يهاجر تزوجها لكن ما كانتش معه دي كل كانت في, في بيت آخر خلاه بيه لأخال لي يطمئن عليها فكان نبي صلى الله عليه في بيته وكاننا هو علي بن عمه لأنه كان ولد كفل بأليه لما كان عمه مقيل كان فقير وكان عنده زف العيال ولما كبرنا بساعه سلم بغيره شوية الخير بن عمه قال خلي لي هذا باش نتكفل به فكان يعني سيدنا علي للترباء في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا بساعه سلم وخل سيدنا علي في الفراش دياله خلا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب اخرج وديك الشباب اللي كانوا كيتسناو تغشات الابصار ديالهم اصبحوا ما كيشوفوش النبي صلى الله عليه وسلم ما قدروش يشوفوه طبعا هذه مساله فيها اعجاز وتدخلت هنا العنايه الالهيه بشدة رغم ان الشخص مخدر اسباب مجتمعه وكامله الا انه في ما كتكون حاله الضروره كتجي الكرامه وكتجي لغير البالي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقعت حلال من لا تبت يدا أبي لهب وتب لما وصلت هذه الصورة عند أم جميل وهي الزوجة دي الأب لهب اسمته أروا بنت الحكيم ولقبها أم جميل وكانت صحابي وندونه بأم قذيح فجاءت تحميل حجران حتى وصلت إلى الكعبة وشفت أن أبو بكر قال فقالت يا أبو بكر أي من صاحبك قال وما بصاحبي النبي راه بقلس حدى أبو بكر وهي ما شفتش حجب الله الرسول عن رؤيتها باش مت ما تشوفوش طبعا ما نقولوش أن النبي غادي خاف من امرأة لا إنه من الخصة أن يتعارك الرجل مع امرأة شو ما طبعا سنة أبو بكر خاف فقال ما تصنعين بصاحبي قالت بلغني أنه قد هجاني وإني لشاعره ثم بدأت تنشب مذمما أذينا ودينه قلينا ما له علينا قالت قصد طويلة في هذه الغثاء ثم ذهبت فنظر أبو بكر وهو يفتجف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يبتسي قال يا رسول الله إني خفت لو رأت قال ما رأتني إنما ربي منعني عنها ثم افتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتعجبون لقريش يذمون مذمما وأنا محمد إنه قد محمدا أبينا قد مذمما أبينا فقال يذمون مذمما وأنا محمد هذه واقع حصرات أن ربنا تبارك وتعالى أغشى عيني أم جميل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ من صدر صورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدة ومن خلفهم سدة فأغشيناهم فهم لا يمصرون نزلت في هذا طبعا نزلت, قبل نزلت عليه في البيت قبل أن تقع لتخبر النبي صلى الله أن ذلك سيقع قال أهل السيرة هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم خلش ويت تراب وده فوق الرؤوس هذا الشباب وانطلق فذهب النبي صلى الله عليه هو أو ذكر طبعا ووقع ما حكينا لكم لما فقوا هذا الشباب من الغشية ديالوم كل واحد يضحك علىه وكقول له فقر أسك تراب من أين جاءك فقر أسك تراب من أين جاءك فعلموا أنهم خذعوا يعني هذا فيه الغش فيه واحد نعد غش في المغش الأبصر ديالوم وغضع على التراب عرفوا بأنهم استهزئ بهم طبعا من قبل الله تضارك وتعالى وهكذا اسمه أسلوب المشاكلة الله يستهزئ بهم ويمدهم قال يستهزئون الله ليس بهذا ولكن الجنس الجزاء من جنسي العامة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إنغار وقت الصور التي تحدثنا عنها والتي حصرت من عامر بن فهيرة وعبد الرحمن بن أبي باكر وأثماء بند أبن بردات وغيرهم الآن انتهت ثلاث أيام انتهت ثلاث أيام هنا ما قلناه سنستعريض علاش علاش كامل هج لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن وراجد لأن عبد الله نوريقيد كان عالما بشعب الصحراء هو اللي عرف كيف شقدهم إلى يفرم هذه اللولة ثانيا أنه كان هناك من المسلمين من كان يستطيع أن يكون دليلا ولكن لو استبقاه النبي صلى الله عليه وسلم لحامت حوله الشكوك ولفرض عليه قريش جواسيس عيونا يترصدون حركته ولكن هذا عبد الله نوريقيد كافر ما خطر ببال قريش أنه قد يكون سيدل النبي صلى لذلك لم تحم حوله الشكوك مطلقا طبعا من عينة الله بهذا الاختيار علي بن أبي طالب يدخل في فراش رسول الله والرسول خرج عليه يعني ما المغزى أن يبقى, خ... أن يبقى علي إذا كان الله قد غش أبصارهم ثم خرج ولم يروه لماذا ما هو الهدف طبعا قال اهل العزمين لان الفراش العرب كانوا يقدروا يستدلوا على الزمن اللي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم باش يعرفوا يقصوا مقبرة المسافة اللي يكونوا نضربها اذا كانوا مغيفا قوي دخلوا اذا لقوا الفراش بقي دافئ هو خاوي غادي يقولوا يالله عاد خرج اذا لقواه بارد يقولوا اخرج بكريه اذا غادي غادي ما يبحتوش في مكاي بحتو على برا بمعنى غادي تساعدهم هاد معرفة دفء الفراش على قياس زمن رحلة اما لما دخلوه ولقوه في عالي ابي طالب وخاي حدي الفراش يلقوه دافئ ما عرفوه اش الدفء دياله ولا دفء النبي الله عليه وسلم فيختلط عليهم والامر اما باش نقولوا بان النبي صلى الله عليه وسلم نجا بنفسه وطرك العائل الصغير هذا يتقلوا به الناس اللي, اللي, اللي, اللي ما فاهمينش الحق وما فاهمينش السيرة وما فاهمينش كذا هذا الشاب الطفل الصغير اللي وعلي من أبي طالب ماذا رلوالو معناه من الله تبارك وتعالى بل لو أنهم دخلوا والقوت المرسى صلى الله عليه لم يستطيعوا أن يضربوا ولا أن يقتلوه لأن الله تبارك وتعالى قال له والله يعصمك من الناد لكن كما قلنا في المقدمة يحافظ الله على النبي في النبي على أصل البشرية ليكون حجة على الناس باش يكون حجة على الناس باش تكون درس هاد Hurac Это درس من الناس كيفاش شالما راحه اللي يخطعوها باش يبنيو المجد ديالهم في النفس والمجد ديرهم في المجتمع والمجد ديرهم في العلم والمجد ديرهم في الدين وهذه الخطوات كانت قامت من رسول الله صلوحative كانت بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم وإله واحد هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث أيام لقاه عبد الله بن أريقت بن ناقتين ناقتين وحدة ديال وحدة ديال أبو بكر انك لا تخلف المياه بعد ثلاث ايام في الغار لقيهما عبد الله بن أريكت. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يشير على عبد الله بن اورقط ب بجهه والطريق وهنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الوحي من السماء فلما لم ينزل على الوحي بأن يريه الطريق تقولوا إنما ذهب بالوحي وإنما حفظ في ذلك على الأسباب البشرية لما النبي صلى الله عليه وسلم الناس بغاوا الماء قالوا فتوع للماء مشوف واحد الوضع واحد شوية للماء فقط شوية ونبي صحيح صلوناها 400 رجول هذوك شوية ما عندهم ما يدروا به النبي كان استطاع يدرني يده هيدا ويبقى لما يخرج مننا لكن بصت يده في جنس الماء في الجنس ديال الماء فبدأ يخرج الماء ينبع من بين أصابعه ويقول الصحابة سكوستق طبعا حافظه معنى الجنس ديال الماء باش ما تكونش أي عيانية يحافظ على الحس البشري عند الناس هي معجزة قائمة لكن تجري عليه مجدر الكرامة حتى يحتج به عنده خوارق هذا عنده خوارق من خوارق النبي الله عليه وسلم الله شق له القمر لكن واش ناده هو ودرش من شي حاجة هيدة ودرهم هيدة ونشق القمر بش... لا إنه نشق القمر نشق القمر بإذن الله ولكنهم سؤولوا وقالوا سني تشق القمر فتشق القمر نعم إلى غير ذلك مما لكن يحافظ الله في الخوارق النبي على القانون البشرية. على البشرية ليصلح أن يكون النبي حجة عن الخلق يوم القيامة والحجة الحجة المتسكن على الخلق تتكون ثابتة فالله تبارك وتعالى يحتج على الفقراء بعيسى بن مريم ويحتج عن يتام برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتج عن الملوك بسليمان يعني كل واحد عنده خصيصة يحتج بها الله تضارك وتعالى على من يماثلهم في ذلك سنشي واحد يقول يا رب أتيتني الحكم وألهاني عن العلم فيقول هذا عبد سليمان ملك النبي ما منعه ملكه على أن يعبدني واحد يقول يا رب أنا معتتي لي صحاني مريد فيقول هذا عبدنا أيوب وهكذا يعني كل واحد أعطى الله شيء خصيصة يحتج بها يوم قيامة كل نفس خصيصة بشرية إلا مثناه ربنا تبارك وتعالى أن يكون من خصائص الله في, في الاجدينة طبعا ماشي في الارتكام هذا من جانب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قال له غنمشيوا هيدا ليترباه إياهما غنمشيوا هيدا علاش ليغلطوا الناس في الشيس يغلط الناس في السير وهو علم أن قريش غادث يعني تطلب خارج مكة فوقف أبو جهل أمام الكعبة يقول لمجال الخبر بأنه قرر ثلاثة بهم وهو أبو بكر وعبد الله بن أريق قال لهم ها ثلاثة الناس خذكم جيبهم لحيين أو ميتي من استطاع أن يأتيني بهم جميعا أو بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط وصاحبها ببكر سنعطيه مئة ناقة طبعا اطفرعوا سندد الكفر كامل بهذه مئة ناقة سبحان الله هذه مئة ناقة ثابتة في, في الفداء النبي صلى الله عليه وسلم فدي بمئة ناقة فدي أبوه بمئة ناقة وفي حجة الوداع تقرض الله بنحر مئة ناقة وانحر تلت بعدد سنوات عمره ثم دفع المدية إلى علي قال وإن اللوقة لتزدلف إليه ابتغاء الشهادة نتموت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللي جاء بنا غد نعطنه مئة ناقة فعند كين ناس لكي تنعود عندهم ضعف في النفس وكم بين هؤلاء صراق ابن مالك ابن جعشو كانت صورة قال مهنة دياله انه كينحدس كيسمع الالهة كيسمع الاسمام وكيبيعهم اذلك هو مكنش كيتيقف الالهة بززاف انه هو اللي كيسمعه وتعرف الحقيقة دياله واحد يسمع حاجة وتتنزو يجونا اسم السحوان وانا ديالي ما اعطيني وكذا خيره واتيشو تيقول وانا حسن منه انيسمعته هذا كان حزره ده معنى سيداخله الشك اكيد فخرج يطلب يطلب الرصع طمعا في أن ينال مئة ناقة مئة ناقة رأى رسمة لا هذا هذا الفواد الوقت ناقة واحدة ذا ناقة الحرة كدرت لتد تخيل يكون عندك مئة ناقة وتورك الله رأى رسمة وتشري بهذه الدار بقرة وبنت فاطمع فهذا مئة ناقة بالحق ذاك ناقة في ذاك الوقت كان الكاميون ذا ذا فخرج خرج يبحثوا على الناس عرسل طبعا الخروج ديالو كان هو والخادم ديالو عنده الخيمه ديالو خرج باش اذا جن عليه الليل يقافي الصاد الاخيره كان العرب كانوا يخرجوا من الصحراء تيعتمدوا على نفوسهم ما كيخافش كيخرج كيصطاد درنا كيصطاد كذلك صافي هي كل مهم راه حر مع راسه ما عندوش تبعيه مطلقه ماكدونالدز ولا نخلا يا كل اللي اللي جاد احنا اولادنا وولاد الشعب عندهم إذا ما بدكيش نشي, نشي صخط الله اللي هاي يأكلوه ما يأكلش يقول لك الماكلة تدري الوليدة ولو ويمشي يأكلوه صخ يعلى برقل ام مش حال ابنين وكي يأكلو صخ والجيفة والحشارات اللي دارو دا كل نهار لا لا لا كي تحنو الفيران في الزيت الزيت لوسيور كي تحنو في الفيران ماشين كي تحنو كيدا وكنا لا على الفيران نفسي يعني كن عليكم ما كنا ندرش عليك ومتو سأخذ من ذلك الشين قي وكنافر وهي معظم واحد من المخبازة الزيت والشلاتي الحق في الفيتامين مش والله تشاهد ذلك ما تأكل على فره الوالدة تقصر بتاتها وتغسلها سبعات لمرات وإذا اقتضرها تغسلها بملحة وإذا تحت لغي شوية تقول بسم الله وتطمئنها على الذابح واللحم ومغسول وكذا وتنزل لك معاودي كبيرتان هذيك تاجيب همشيون الماكدون ناكله الجفة ديال الحلف كونت الجفة ديال الحلف او الله ماذا هذا الروينات لأن هذو كانوا, كانوا, كانوا يعتمدوا على النفوس ديالهم شداء غراج سوراق ابن مالك طبعا كان فارس مغوار وعنده احد الخادم دياله اسمه ماربع وكان هو كيف تشلع على النبي صلى الله عليه وسلم هو كذكي مسقط شف العرب ماشي الجهة بيثريب هو مشى الجهة المقابلة احتضر ضخيمته بين جبلين وأمر خديمه مربع أن يسعد إلى بهر الجبل يقول شوف من هنا وشوف من هنا وشوف من هنا وحد شو يبان له أنده قال يا صورة قرأيت ثلاثتهم قال من قال محمد وابن أبي قحافة ودليله مع عبد الله من هذا كيبان عنده نظر قوي من الناس اللي كانوا سائر. لكي يعيشوا في الصحراء ما فيهاش الجبل بالزات النظر دي لكي تقوى لان ما تتشوف تتشوف البعد لكن لما تتعيش في بيت تتشوف هنا يلحط هنا يلحط هنا يلحط العين ديالك ما تيجيرش الرياضة كي قصير ها كي يبقى قصير عليك تتأثر اما اذا خرجت انطبع و تسرح البصر ديالك يقولوا غدا يسرح البصر لكي يخرج من الغابة وكذا الشبين يقول لك تخدر العوينات لكنك تخدر بوحده هذا يسرح البصر دي معناه يرغضوا بش يعطي له الطول تبقى ذلك البصر دائما حد وسبح الله لما كنا نمشوف البادية الصغور كنا نمشوف بالليل في الضلام كنا نمشوف طريق هذا بينما نمشوف الضوء في الزنقى ما نعرفه ما ينززه لماذا؟ لأن من, تال من آلف تالف فنده فأخذ سراقه الممالك خله يعني وجره حتى وصل إلى رسول الله الآن شوف الأسباب اللي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم كلها اتخذها وإحتياته وكما وأن وصل هذا لما خرج معها عن عند هذوك غشية أبصاره ما شفوش خلاص الآن هذا لم يغش بصاره ولا كذا وده ما صافي الحاجة غايدرها عجائي قدر ده بيقتل الآن غادي تخلى عناية الإلهية بشيورينا أن هذه الأسباب إنما كان في إفاة الحجية وأن لا لو ما كان شاد الأسباب ما كانوا شيء يقتله لأن الله طبعا قال يقول الله يعصمك منا فما يبقى أن هذه السورة قائل اللي ينزله ويدرب لكن نحن تنقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أقل شجاعة وقوة من هؤلاء بل أوتي قوة أربعين رجلا لكن سبحان الله البنية ديالو كانت بنية رقيقة يعني بنية خلقية ما تتشفείه ما تتخرش منه كامل بنبن نظر ترى تهرب كامل بنبن نشفيه تفرح كامل بنبن نشفيه بمكتش شهي للمكلة كامل بنا... ما يمع أنا... <تصفيق> الناس معادن والله الناس معادن بحسب ما يتعطوهن من الاثم حسب ما يتعطوهن من الإثن. واحد بيت يعصي الله صبح من نور يصبح فيه وجوه لا يصبح وجوه واحد قال لي بغيت نشوف النبي صلى في الليل قلت له وش عندك تلفزة في بيت نكت ناس قال لي قلت له الله لش يبته ما تشوف انت بيت نهاية تلفزة وغا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم شوف تشوف شي حدي ما تشوف سنة حمزة عبد الله غايت <تصفيق> هوصل سرقة وهم أن أن ينجل عرفش نوقع سقطا جواده سقط الجواد ديالو وسقط به فقام صراق ما رضاش تيقول الفرس ديالو الفرس كان اسمو اغبر تيقول ويحك يا اغبر تسقط صراق ابن مالك فارس الفرسان يخاطب الخور ف... ركبه مرة ثانية فصار خطوتين فسقط حتى إذا لم يبق بينه بين رسول الله إلا خطوتين فسقط أيضا فهم صراق أن يركبه ثانية فساخت قوائم الفرس في الرمال الفرس كهوة فرمال كهوة فرمال حتى غاب الرجل ثم تبعه دخان كثير شفت هذه الآية؟ فرمى سلاحه ودرعاه وقال العهد يا رسول الله العهد يا رسول الله مزاشرة إن أثبت له الله أن هذا حق فآمن على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وقال يا رسول الله إذا بلغك الله مأمنك وأدخلوا المدينة أدخلوا في أمان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فكتب له العهد في كاتف واحد الكاتف جبروه تماما يعني من العظم ديال الإبل فكتب له العهد وعطاه له حتى إذا دخل المدينة وردوا بأن بينه وبين رسول الله عهد إنه أخفى اسلامه قال أنا بغيت نخفي الإسلام دياله فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع صورة ابن مالك فمر به الطالب للي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ألم يمر بك ركب من ثلاث يقول له إياه شاوهاي دا ذكرت من ثلاث فبدأ يضلل الناس يضلل الناس من أجل هذا أخفى إسلامه وذقي في مكة حتى غزوة بضر والناس لا يعرفون أنه قد أسلام ثم جاءهم إبليس في صورة صراقة يقولهم أنا حليفكم واتمأن إلى صراقة باعتباره له حاشية وله قوة فلما أطل الجمع الكافر على جيش بدر وكانوا قلة 384 جل لما أطلوا تراجع إبليس وهو شرى صراقة قالوا يا صراقة أنت, شج... أنت شجاع الشجعان كيف تتولى قال إني أرى ما لا تروا إني أخاف الله رب العالمين هذا إبليس شاف الملائكة تنزل من السماء أن إبليس كان مع الملائكة وكيف فهرب عارف بأنه ممتنع فقالوا يا صراقة وعش تسمح فينا وهم لا يعلمون أنه إبليس إنما الصراق كان يبتغي سبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك علموا أنه أسلم وخرج ودخل بالعهد الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بكتابه سيدنا أبو بكر طبعا سيدنا أبو بكر اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للصحبة كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج صحابة بش يمشي و يجعل عليه رأس كل الوفد يجعل عليهم واحد الرجل من رجال كبر مثلا كان الوفد نمشى مع سبنا حمزاكي الوفد نمشى سبنا عماركي الوفد لك الأخير فكان سبنا أوباكس يقول يا رسول الله اذن في الهجرة لعنا نخرج معه الوفد يقول لعل اما الله يجعل لك صاحبة يقول له يمكن الله يجعل لك شي صاحبة اخر حسن من هادو غيجي واحد الوفد اخر يخرج فيه عثمان وتيقول عثمان أفضل من غيره يقول لي رسول الله, في, لعلى الله, يا رسول الله. في الهجره يقول لنا ان الله يجعل لك صاحبا معناه شي واحد سيدنا افضل منه الذي خرج في عمر يقول لي رسول الله اذا في الهجره يقول لنا ان الله جعلك صاحبا حتى شاتنا بكر بقى غير هو والرسول صلى الله عليه وسلم وعابر الرحمن ابي بكر وسيدنا علي ومن النساء اسماء وعائشه وسوده وفاطمه رضي الله عنهن جميعا وطبعا كان من النساء من خرجنا هي أم حبيبة رملة بنته أبي سفيان لكن هي خرج في الجدر الأولى الحبشة اللي قال فيها النبي اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هربوا هربوا وشي غير في المجاري شي غير كذا لا لا سدد لهم الخطة وشاء من مكان اللي ممكن يلقوا فيه الآمن قال لهم اذهبوا إلى الحابشة فإن بها مالكا لا يظلم عنده أحد طبعا هنا يا عمر بن العاص كان حليفا للنجاش وكان استطيع أن يؤثر عن نجاش بسبب صدقته معه كذا خير لي يرد هؤلاء اللي سماتهم قريش بالفارين لكن لما تمأ النفس عاصم بوحي من الله أنه لن يظلم عند النجاش أرسلهم إلى النجاشي فحاول عمر بن العاص أن يؤثر على النجاشي ولكن نجاهم الله بصورة مريم حينما قرأوا على النجاشي قولا ربنا تبارك وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وفي قراءة ليهب لك غلاما زكيا وفي قراءتنا ليهبا أي بالتقليل يهمزا ولكنها مسهلة ليهب لك غلاما زكيا قالت إني يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية شوف كذا نقش ولم أكن يعني حث عن المطلق للصدق المطلق ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين زين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية المخ... فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية أي وادا رقراقا أو سيدا مبشرة تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخل بجذع النخلة تساقط عليك رتبا جنية تساقط عليك رتبا جنية يساقط عليك رتبا جنية يسقط عليك رتبا جنية كلها بمعنى القراءة وهزي إليك بجذع النخلة سبحان الله وهذه الآية شوف وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رتبا جنية لاحظ إعمال لمبدأ أخذ الأسباب حتى في وقت الاضطرار هي مريم الآن في حالة المخاوف وفي حالة الضعف والوهد وهي أحوج ما تكون الآن إلى العناية الإلهية ومع ذلك ربنا قال لا وهز إليك بجذع النقل أدخيل أن مريم بضعفها في هذه الحالة إذا هزت جذع النقل قد تهتز النقل ولكن أراد أن يحافظ الله فيها على الأخذ بالأسباب حتى لا يفهم البشر معنى الاتكال فهما خاطئا فلو كانت الأسباب تتراكل تركتها مريم فقال لها هزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رتبا جليا فأسقط الله صلى الله عليه وسلم إنما أخذ بالأسباب الذي هو الله والذي هزه والله والذي أسقطه والله إنما هي أخذ بالأسباب لتشعر بمذاق الاستحقاق يعني إنسان حينما يأخذ بالأسباب الصغيرة ثم يؤتى بالنتائج يشعر بأنه يستحق هذه النتيجة أما إذا جاءته أي نتيجة أو إيمان بغير سبب وغيره يحس أنه عال عن المجتمع فربنا تضارك وتعالى بسبب أمره بأخذ بالأسباب يعلمنا معنى الكرامة وكيف لا وقد بدأ خطابه وحيا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بمعنى اقرأ فتربى فتكرم اقرأ لتتعلم وتتربى بالأسباب فتنال الكرامة بالأسباب والخطاب يجبهم الخطى مجاله العلم والأسباب مجاله الطربية وشن النتجة هي أن تعيش كريما أن تعيش كريما ومن لم يموت بالسيف مات بغيره تعدتت الأسباب والموت واحد يعني هذا من مبادئ الكرامة طبعا الكرامة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان المسلم ربنا تبارك وتعالى حينما خلقنا خلقنا مكرمين ولم يخلق المسلم فقط مكرمين بل كرم بني آدم على الإطلاق ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر هذا أصل التكريم في أصل الآدمية لكن شينما تسقده بنفسك تنال من الخصة ما تستحق قال أبو العتاهي من يسأل الناس يهن عليهم لما تتشوفش واحد لابس مزيان وهو مستغن عنك مع مرجى قل لك اعطيني دايما تتشفي على اساس انه رجل محترم تتعز كينش نهار جا عندي قل لك اعطيني تقدر تسعفه لكن تسقشه من عينك قال من يسأل الناس يهون عليهم وخا يكون فيك جبل ايمان تتشفي شوية ناقص إذا كان عندك معيار مدي وطبعا المسلمين عندهم معيار وأن الحقيقة أن الإنسان المسلم حقيقي المعيار ديره يكون معيار روحي لكن حتى الإنسان المسلم لا يذلش نفسه يكون كما قال إن الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تشوفش واحد تقول هذا مليار هو مسكين يمكن يفطره وممكن ما يتغداش لكن يتشكى الله ما يتشكى البشر وتشوفوا لابس مزيان ما قال لك ولو لا يشكو لا تقول هذا غني هذا عندهم مشو... لذلك ما قال لك واحد أنا أعطيه فولا كده قل لك ولدك عنده بقى عن ذدله قال يحسبهم الغنيو يحسبهم الجاهلو أغنياء من التعفف النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الناس مطلقا قال لهم إذا شتيه لهايئة دياله قوة دياله قل هذا حزت له الدنيا طبعا هو رفضها طبعا ولكن شوف كيف يقول سن البصير وشد, وشد, وشد من سغبين أحشاءه وطواء تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم ورودته الجبال الشمو من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمام وأكدت زهده فيه ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصامين نحن نجل صلى عليه وسلم كان يجوع حتى يشد بطنه بالحجر به الجوع. طبعا هذه به من رسول الله صلى من عليه وسلم يقول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من يتعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله هذا ملخص بعض الصور التي سقناها من من الهجرة من الدروس المستفادة إننا لما تتجنش مناسبة المولد أو الهجرة أو كذا لا ينبغي علينا بش نصرد تاريخ صردا هكذا قصصيا فقط إنما أن نتوقف عند كل محطة ونشوف الثوائد ديالا والمعجزة اللي فيها والروائع اللي فيها بش نحس بمعاني السيرة حقيقة حسوا شمرة كنت في الدر البضاء واحد مسجد ثاني اكبر مسجد الدهر البيضاء مسجد الحمد كنت خاطب دياله عفين بعد ما مشيت مننا طبعا القصة حجيبة جدا لما مشيت جبرت الناس مك يعرفوا انت الجنازة اعرفوا يغسلوها الناس اصدرت الناس واحد الرجل كنا كان هناك ظروف ضد الشريكة وما عاد كيف يجري من هذا قلت له ووديه اياه كأنه ناس ما كيعرفوه وصف التجنبه قل له وفتنا ما كنا قلت له بالصح قال له والله ما كنا له قلت له مجرم ده انت بالجنبه قل لي اياه وما جي مضحت هاد نعمل بالجنبه شنه رغيته حالين هاد نعمل شنه ما عارش منك يسفه رب ديك يضحى وقل لي نيت شنه رغيته حالين رهتة واحد من هاد وما غاسل الجنبه ستم والحافظ الله شناس. قال لي اشتئنا قال لي انت قال لي انا لما كان في الاخرى الشهر كان هو من كاذا قال لي كان جيب جوج لبنات قال لي وحدة للوالية ما هي خلق حصيت بان علي وحد مسؤولية كبيرة الان اقمنا مسجدان الحمد لله بدينا ب 12 درع ديال دي نفس الشلون عام وانتهينا الا كلهم كيصلوا الا جوج واحد عنده 17 سنه واحد 21 سنه خليته واحد نردي نمشي نصلي والناس داخلين كيصلوا جات قلت له ديتي الشيطان ما, ما بغاش يطلقكم لا كيحشموني يعني الا كيحشم الله الله شمد شمد قال له الاستاذ والله شاء الله كنواعدك نهار الجمعة نديو علاش تسناو حتى نهار الجمعة علاش ما تبديوش من دابا قال لك صافي نهار الجمعة ان الله شنو نموتو نتوما غدا ولا اليوم ضحكت اللي عنده 17 قال لي وحنا باقين صغار قلت له والله شاء الله نجمعين ان شاء الله صافي الله ينه صوت ما خداميش لحد ما خداميش 2:06 الصباح كيصوني التليفون ديالي جاري واحد كاميون نقلت واحد جوج راجعنا في الباب دي المأمل كنشوف هذا الجدرالي اللي قالوا ينهار الجمعة وما اللي ماتوا جج طبعا حكي تاب القصة في العزاء ديالهم هذك الناس مديونة كاملين كاملين تابوا عن اخيرهم تقريبا ولم جاءت الولايات الانتخاب تقول لي ترشح باش نتخل لي راس البحث طبعا هنا ترشح العبدالله تبارك وتعالى وهذا الإقامة دي الميزان إقامة العدل الإحسان أقول العدل الإحسان عن ضل الله عندك أو شي جماعي أخرى إقامة العدل في الأرض وهو عدل الله والإحسان إلى الناس بما أمر الله تبارك وتعالى أن يكون كذلك معنا القصة جبت أنها كنت بغي أن أعطيكم شي صورة عندك يقفل ما ماضا لكن تفات لي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومؤمنهم الحمد للغاية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 ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم هو سََّكُم المُسلمِينَ مِ قَبلِلُ وَفِي هذا لكُونَ الروسُولُ شَهيد عَلَيكُم وَتَكُونُ وَتَكُ شهَدَ أَعَلًَا الناس فَأَقِيمُ الصَّلَةَ وَآةُزجكَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب